بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ربحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن الخير لجديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربه بهم يومئذ لخبير